دعاهم ان ظلم بجن نفسه عزني تجري من تحتها اما وقاضي رضي الله عنهم ورغوان عنه ذلك لمن خسي يا ربك باسم الجلاج الرحمن الرحيم فَالتَّلَاوُذِ زَلَلا وَأَرْجَ التَّلَاوُذِ أَسْقَاهَا وَقَالَنَ إِنَّ السَّنُومَ سيفو انما وابعا بان نبعثه عما يومئذ يصد الناس اشتافليرو மிஸ்ய بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا